إن ا ل ح م د لله ن ح م د ه ونستعينه ونستغفره ونعوذ ب اللهم ن ش ر و ر أ ن ن ف س ب ح م ا ل ن ا من ي ه د ان ل ل فلا مضل له ه م و ي ض لا ل ف ه اله د ي وأشهد أن ل الا إ ه إ ل الله وحده لا شريك له و أ ش ه د أ ن محمدا عبده ورسوله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 إ ِ ن َّ الله ََّ كان ََ عليكم ََُْْ عقيبا ًَِ يا َ أ َ ي ُّ ه َ ا الذين ََِّ آ م َ ن ُ و ا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يغفر لكم ذنوبكم اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه و اله و سلم و شر الامور محدثاتها و كل م ح د ث ة ت بدعه و كل بدعه ضلاله و كل ضلاله في النار نسال الله العظيم و ابل عبد العظيم ان يجيء و ايكم نعم بالنار بارك الله فيكم و في حضوركم و شكر الله لشيخ جمالك على جهوده وعلى دروسهم وكان سبحان الله تعالى ان يتقبل منه <تصفيق> نلتقي ب إ ذ ن الله تعالى مع ح ص ة ج د ي د ة من حصص النحوي على لعله عشر التالت لعله التالت أكثر أكثر عشر د سليم هو التالت <تصفيق> وصلنا بفضل الله تعالى هو عشر إلى ب النعت ب ا حيث رحمه حيث رحمه أمين قال قال المؤلف رحمه الله اللهم أمين. حيث قال المؤلف رحمه الله ن ع تابع ت للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره النعت يعني هذا هو ا ل أ و ل من التوابع ما وهو النعت ونقول النعت ونقول الوصف نقول ا ل ص ف ة والمعنى واحد يقول م ؤ ل ف رحمه الله يتبع النعت المنعوت في خ م س ة أ ش ي اشياء ء يتبع في النعت المنعوت خمسة أ في رفعه نقول مثلاً جاء محمد الفقيه وفي نصبه تقول ر أ ي ت محمدا الفقيه وفي جره أ و خفضه تقول التقيت بمحمد الفقيه وفي تعريفه تقول مثلاً نجح التلميذ المجتهد نجح التلميذ المجتهد التلميد وفي تنكيه يقول نجح تلميذ مجتهد ويتبع النعت المنعوت في خ م س ة أ ش ي ا ء أ خ ر ى لم يذكرها المؤلف رحمه الله لم يذكرها يتبعه في ا ل إ ف ر ا د يعني إ ذ ا كان المعت مفردا ً يكون المنعوت مفردا ً تقول تخرج معلم مخلص وفي ا ل ت ا ن ي ت ب ع ه و تخرج ق و ل ت معلمون مخلصون أه؟ نعم وفي التذكير تقول صدر كتاب جديد وفي ا ل ت أ ن ي ث ل صدرت م ج ل ة ج د ي د ة نعم وبهذه تبين أ ن النعته يتبع المنعوت في الرفع والنصب والجوع ويتبعه في التعريف والتنكير ويتبعه في ا ل إ ف ر ا د و ا ل ت ت ن ي ة والجمع وفي التذكير والتانيث أ ن ي وفي ل ل ت ت ذ ك ي ر و ا ويسمى هذا النعت نعتا حقيقيا, نعتن حقيقياً فالنات ينقسم إ ل ى قسمين نعت حقيقي ونعت سببي و إ ذ ا كان النعت سببيا ف إ ن ه يتبع المنعوت في خمسه أشياء في رفعه مثل اشياء ت م ح الشاعر أ خ و ه وفي خفضه م ر و ت بمحمد ا ل ش ا ع ر أ خ و ه وفي ت ع ي ف ه تقول جاء الطفل الكاتب أ ب و ه وفي التذكير تقول جاء طفل كاتب أ ب و ه وبهذا ذ ا النعت السبري ا يتبعون يتبع من عوته في منعوته أن م في الرفع والنصب والخفض ا ل ج و ي وفي التعريف والتنكير ويسمى هذا النعت نعتا سببيا يعني إ ذ ا كان النعت سببي فانه يتبع, يتبع ما بعده لا ما قبله الناجح ولدها فايح الرجل ا ل ن ا ج ح ة ابنته وعليكم ح ا ل ل ه ا ل ن ا ج ح ة ابنته ن ع م بهذا ا ل م ث ا أن النعت الصبر ي م و تابعا ل م ا ب ع د ه في الله ت ذ ك ي ر و ا ت أ ن ت في التذكير والتأنيت لما ب ع د ه نعم لكن م ا هو ا ل ن ع ت الحقيقي وما هو النعت السببي يقولون النعت الحقيقي هو الذي يرفع ضميرا مستتيلا ع و د إ ى ل م م ن ع يعود إ ل ى المنعوت ي يتحur يتحurه يتحرع يتحurه يتحرع فيه ضمير مستطي يتحur يتحال إلى محمد فيه وعرفوا وقالوا عن ا ل ن ا ت السببي هو الذي يرفع اسما ظاهرا ا س مشتملا ا ظاهرا م على ضمير يعود إ ل ى المنعوت تقول مثلا جاء محمد الشاعر ابوه, أبوه. إذن فالشاعر رفع اسما يعني فالشاعر رفع اسما ظاهرا وهو أبوه وفيه ضمير يعود إ ل ى المنعود او قال كذلك ا ل ن ع ت الحقيقي هو الذي يكون ن ع ت ي لما قبله في المعنى مثل جاء محمد الشاعر. إذن من هو الشاعر؟ من, هو من هو الذي وصف هو محمد يعني الإسم الذي قبله. نعم أما النعت السمبي لما الشاعر الشاعر الذي بالشاعر الشاعر الذي قبله النعت الذي يقول نعتل جاء بعده يعني إذن هو هو هو هو هو وصف لما بعده في المعنى يعني لو قلت جاء محمد الشاعر وسكت فهذا حقيقي لكن لو قلت جاء محمد الشاعر أ ب و ه من الشاعر محمد أم ام ل أ ب ن هو الاب ش ع محمد أم أ و أبوه أبوه、تماما. أبوه, أبوه. يعني هنا هو أبوه ه هنا أحسنتم تماما الشاعر يعني <تصفيق> جيد إ ذ ا قلنا جاء محمد الشاعر ما ي ع ر ب جاء نعم. ما إعراب جاء ما جاءه نعم ما يعرف جاء في ر م ا ب ن ي على الفتح جيد ا ل م ا د م ب ن ي على الفتح محمد جاء محمد جاء محمد. محمد محمد محمد نعم جيد فاعل فاعل مرفوع وعلامه رفعه الضمه ا ل ظ ا ه ر ة في آ خ ر ه جاء محمد الشاعر ي ما يعرب الشاعر و نعم نعم ع ما ي ب ا ل ش ا ع و الشاعو ن ع ت نعم نعت كيف هو هذا النات ن ع ت مبتدا م ب ت د الموفور <تصفيق> إ ذ نعت مرفوع ا ل م ن ف و ع مرفوع نعت ا ل مرفوع وعلى مطار الضمه الظاهره على آ خ ر واقس على هذا ا ل إ ع ر ا ب كل ا ل أ م ت ل ا التي لم تعرب تخرج ق و ل ت تخرج معلمان ي تخرج, تخرج معلمان معلما ما يعرابها ستاتي معنا, معنا. لا زلنا في النعت الحقيقي س تخرج أ ت ت ي معنا معلمان معلما فاعل. فاعل كيف هو فاعل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 نعت نعت نعت لي معلماني جيد ونعت ا ل م ن ف و ع نعت ا ل مرفوع وعلامه رفعه و كذلك الالف النائبه الضمه ل أ ن ه م ت ن ن جيد ونون ا ل عوض ي عن ي التلوين أ ح س ن ت م تقول جاء محمد الشاعر أ ب و ه يعني جاء عرفنا عربها محمد عرفنا عربها الشاعر أ ب و ه أ و أ خ و ه ما اعراب أ خ و ه أ خ و ه لا ا ع ر ب أ خ و ه فاعل تمام فاعل فاعل فاعل فاعل مرفوع فاعل مرفوع مرفوع بماذا باسم الفاعل الشاعر الفاعل ها؟ وعلامه رفعه الواو الواو النائبة لا عليكم. الواو ن ا لا ئ ب ة عليكم ا ل نائب ة عن ا ل ض م ة ا لانه و و ا الضمة ئ ب ة عن ن ل أ اسم من ا ل أ س م ا ء ا ل خ م س ة طيب وهو الهاء ف ا مضاف إ ل ي ه أ و الهاء ض م المتصل مبني على ا ل ض م في محل إ ج ر ب ه مضاف إ ل ي ه لانه من الاسماء الخمسه نعم لما تكلم المؤلف رحمه الله على الناتي قال وفي تعريفه وتنكيره. وتنكيره فاراد أ ن يبين المعرفه والنكره, المعرفة والنكرة و إ ن كان هناك من يقول ب أ ن الكلام عن ا ل م ع ر ف ة والنكره هذا الاختصاصي الصرف لا يعني سياتي معنى البدل وسنعرف الفرق إن ونعرف شاء الله سيأتي البدل الفرق تقول جاء تقول سيأتي محمد اخوه هذا هو البدل من هو أ خ و ه محمد ومن هو محمد أ خ و ه هنا جاء محمد الشاعر أ خ و ه السببي وصف لنا الشاعر من هو الشاعر هو أ خ و ه ليس محمد آه ليس محمد. تقول دخل الخليفة محمد عمرو لو قلت دخل الخليفه ها هكذا تعرف ا ذ ا ا خ و فاعل منفوع باسم الفاعل يعني هو الشاعر وكان الشاعر هو الذي رفع اسم ا ل فاعل هذا هو الذي رفع اخوه ف ا ع ب ت بالفاعل فاعل باسم الفاعل نعم إ ذ ا تكلم الشيخ رحمه الله عن ا ل م ع ر ف ة فقال و ا ل م ع ر ف ة خ م س ة أ ش ي اشياء ء المعيفة خمسة أ وهو خمسة أ ش ي الاسم ء ا المضمر الاسم المضمر نحو أ ن انا و أ ت أ ن و أ ن ت والاسم العلم نحو زيد و م ك ة والاسم المبهم نحو هذا وهذه وهؤلاء والاسم الذي فيه ا ل أ ل ف واللام نحو الرجل والغلام اذن أضف إلى واحد من ه ا ل م ع ر ف ة خ م س ة اشياء ما هي هي ا ل ض م ا ئ ب أ ن ا نحن أ ن ت أ ن ت أ ن ت م انتم انت إذن يعني الضمائر تعتبر من المعرفه دمير... م يعمل وعمل فكل ضمير هو م ا ا ذ هو م ع ر ف ة ي عندما ي ع ن تقول أ ن ا هذه م ع ر ف ة ل أ ن ه أ ن ت تتكلم عن نفسك أ ن ا يعني معروف كذلك الاسم العلم عندما ت ق و ل زيد خالد سعيد ف ا ط م ة خ د ي ج ة هاله م ك ة ط ن ج ة مراكش ها يعني هذه أ ع ل ا م فكل اسم علم ا فهو معيفه ثالثا الاسم المبهم ما هو المبهم وشيئان ا ل أ س م ا ء المبهمه ما هي, هي أ و ا ل أ س م ا ء ا ل م و ص و ل ة أ س م ا ء ا ل إ ش ا ر ة و ا ل أ س م ا ء ا ل م و ص و ل ة أ س م ا ء ا ل إ ش ا ر ة مثل ماذا هذا هذان هذين هذه هاتان ها؟ هؤلاء اولئك الذي ا ل ذ ا ن ا ل ذ ي ن أ م ا الاسم الموصول نحو ماذا ل ذ ي اللذين عفوا اللذين ا اللذين ذ هذه ا أ ا س م ا ء الموصول اذن كل اسم اشاره فهو معيفه وكل اسم موصول فهو معيفه عندما تقول هذا هذه م ع ي ف ة ل أ ن ك تشير إ ل ى شخص معين رابعاً الاسم الذي なぜだろう。 هذا ن ك ر ة لكن عندما أ ض ي ف إ ل ى شخص عندما أقول قلم اقول نعم عندما قلم التلميذي صار م ع ر ف ة كيف صار معرفه ة لما ا ع ف ن نعم لما ع ض ف ن ا ه إ ل ى شخص معين عرفناه صار م ع ر ف ة هذا يسمى ب المعرف ب ا ل ا ض ا ف ة ط ي بعد ب ذلك تكلم الشيخ لما تكلم عن ا ل م ع ر ف ة كان لزاما أن يتكلم عن النكرى يتكلم لو س أ ل ن ا المؤلف رحمه الله وقلنا له ما هي ا ل ن ك ر ة لقال لنا و ا ل ن ك ر ة كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد د من دون ل مثلا ة لأنه اخر لا ل أ ن ن ا ما أ خ ذ ن ا ا ل ل غ ة يعني من منبعها أ ن ا أ ق و ل عندما أ د خ ل واقول رجل. رجل يعني هذا اسم ن ك ر ة شائع في جنسه عندما أقول أدخل ل م اقول إلى جماعة الرجال جماعة و أ رجل يرتفت رجل لن إلي、أحد. لأنني أتكلم عن أحد نكرة أه؟ لكن عندما أ ق و ل الرجل الكل سيلتفت ل أ ن ن ي عرفته ب أ ل إذن ف أ ن ا أ ق ص د رجلا في تلك ا ل ح ل ق ة أ و ذلك المجمع أه؟ عندما تقول امراه أ ة فهذه س م النكرة ل ن أ شائع لا واحدة وعندما المسجد تختص قمت بمرأة ف ه ذ ا اسم ا ل ن ك ر ة ل أ ن ه شائع ولا يختص به واحد من المساجد كذلك مدرسه وغير ذلك فكل اسم شائع فهو نكره ة يقول صحيفة لغير تقربني قلم ولقول فيقول طفل طفلة معلم معلمة ذلك كتاب صحيفة ولقول المؤلف الله هل لك المؤلف الله النكرة أكثر؟ فيقول كل ما رحمه أن أكثر دخول الألف نحو الرجل والفرس هذا تقريب النكره إ ل ي ن ا نحن المبتدئين كل اسم يصلح أ ن يدخل عليه الالف واللام ويعرفه فهو ا نكري أن يصلح عن يدخل رجل عليه ألف ا ا ل ل م ف نكره ق و ل الرجل ل ه فهذا اسمه ا فرس ن الفرس وهكذا وهكذا <تصفيق> نعم هذا كتابك هذا ما اعاد هذا كتابك ما ي ع ا د هذا هذا نعم هذا نعم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 ما محلة بنى للسكون في رفع. جيد رفع هذا كتابك كتابك نعم كتابك كتاب ك كتاب كتاب نعم, كتابه. نعم. كتابه. نعم. كتابه خبر خبر مغفور و ع ل ا م ة رفعه نعم ا ل ض م ا ل ظ ا ه ر في ه آ خ ر ه وهو مضاف ك ا ل ك ا ف ضمير متصل نعم مضاف إ ل ي ه أ و مضاف إ ل ي ه ما قبله مبين على الفتح في محل جر نعم جيد هذا كتابك طيب هذا توب الرجل عقبنا بالعرابة ما عرابها توب الرجل هذا توب توب نعم ما عراب توب نعم نفس ا ل ع ر ا ب توب خبر, خبر. يعني هذا نفسه ي ع رب تمام لكن ت و ب خبر خبر مرفوع وعلامه رفع الدم الدائره و ت و ب مضاف إليه. ت و ب مضاف إ ل ي ه جيد. <تصفيق> نعم. طيب. نعم. بعد ذلك انتقل الشيخ رحمه الله إ ل ى التابع ا ل ت ا ل ي من التوابع وهو العطف. العطف قال المؤلف رحمه الله وحروف العطف ع ش ر ة وهي الواو والف ا ء وتم و أ و و أ م و إ م ا وبل ولا ولكن وحتى في بعض المواضع إ ذ ن العطف هو التابع لما قبله في ا ل إ ع ر ا ب ب و ا س ط ة حرف ب و ا س ط ة حرف من حروف العطف وحروف العطف عشره اولها الواو تقول جاء محمد وسعيد جاء محمد وسعيد من الذي جاء ا ل أ و ل هذا هو محمد أ و سعيد <تصفيق> يعني الواو لا تبين لنا من هو ا ل أ و ل في المجيء آه تمام قد يكون محمد هو الاول أ و ل في ل يقول م ج ي سعيد ء وقد هو ا أ في المجيء, وقد يقول سعيد هو الأول في المجيء. وقد يكون محمد وسعيد جاء في وقت واحد إ ذ ن الواو لا تبين من الذي جاء هو ا ل أ و ل و إ ن م ا وظيفتها عما تعطف الثاني على ا ل أ و ل فيكون مثله في ا ل إ ع ر ا ب ومن أ ج ل هذا يقولون الواو لا تفيد ترتيبا ولا تعقيبا الواو لا تفيد ترتيبا ولا تعقيدا, تعقيدا. هذا الحرف ا ل أ و ل أ م ا الحرف الثاني الفاء تقول جاء محمد فسعيد、آه. من الذي جاء الاول أ و ل نعم من إذا جاء, الأول؟ جاء محمد فسعيد. محمد. تمام. إذا الفاء هنا تبين لنا محمد محمد فسعيد تبين أ ن م ح م د جاء أ و الاول ولهذا يسمونها بفاء الترتيب والتعقيب والترتيب معناه ان محمدا جاء هو الاول أ و ل أي ل في الشلام هو الأول في الحكم. نعم والتعقيد أ ن سعيدا جاء بعده بدون ت أ خ ر أ ي أ ن التالي في الكلام والتالي في الحكم نعم هذا الحرف التالي الفا هو الحرف التالت ثم جاء محمد ثم سعيد ثم سعيد من الذي جاء ا ل أ و ل هل هو محمد أ م سعيد آه؟ آه تبين ثم ماذا محمد ثم تبين لنا أ ن م ح م د هو ا ل أ و ل و ع ن سعيدا كيف جاء سعيد جاء محمد ثم آه تم ا م على التراخي ع لو ى التراخي ل قلت للعربي جاء محمد ث م مع سعيد ينفهم ب أ ن محمد لم يدخل في نفس الوقت مع سعيد و إ ن م ا بعد م ه ل ة تمام و إ ن م ا تبعه بعد م ه ل ة ن عندما م ع أ ق و ل لك أ د خ ل أ ن ت ثم سأدخل أنا. ستفهم أ أنا د خ ل س ا ل ك ل ا م أ ن ن ي لن أ د خ ل برفختك أ و أ ت ب ع ك في نفس ا ل ل ح ظ ة والتو و إ ن م ا بعد ب ر ه ة وجيزه ة ذ الذي ا الترتيب والتراخي الترتيب معناه أن محمد جاء الأول تفيده تفيد محمد ثم نعم أن وقع خ ل ا أ ان سعيدا جاء بعده متاخرا متاخرا عنه نعم الحرف الرابع او تكلم تكلم خالد أ و عمر أ و عمر أ و عمر أ و لا ع د ة معاني من معانيها التخيير و ا ل ا ب ا ح ة التخيير هو أ ن تتخيل واحدا ً من اثنين ولا تجمع ب ي ن ه م و ا ل ا ب ا ح ة هي أ ن ه يمكن الجمع بين العاطف والمعطوف نعم ف إ ذ ا قلت تزوج ف ا ط ن ة أو أ خ ت ه او أ أ خ ت ه ا هنا أفادت أو م ذ ا أه؟ هنا للتخيير ل ل ل ت خ ي ي ر أ ن ه لا يمكن الجمع بين ف ا ط م ة واختها في الزواج هذا حرام نحن ه او أ مفهوم عن ما للتخيير تمام و إ ذ ا قلت لك ق ل تفاحا أ و برتقالا أ و هنا للتخيير للتخيير لا ليست للتخيير و إ ن م ا ا ل إ ب ا ح ة يمكن أ ن ت أ ك ل هل أ ن ت ج م ع بين التفاح والبرتقال يمكن أ ن ت أ ك ل ا ل ت ف ا ح ة و أ ن ت أ ك ل كذلك الرتقال تمام ا ل إ ب ا ح ة تمام خامسا أ م أ م أ م محمد جاء ام خالد ا محمد جاء ام خالد يعني في خالد يجب ان يقول منفوعا لان ام جعلته يكون تابعا في الرفع لمحمد نعم نعم سعيد إما إما, تقول جاء إما محمد وإما سعيد. جاء إما محمد وإما سادسا جاء جاء تقول سعيد、نعم. نعم يقولون بان أ بأن ن يقولون بعض ل اما ليست ح ر ف عطف و إ ن م ا ح ا ف العطف والواو ق ب ل ه ا ل و قبلها ومن هذا القبيل قوله تعالى في ص و ر ة محمد فإما فداء فداء وإما فدا. وإما إما منا يقولون بأن بعد ليست هي العاطي يحرف العطف و إ ن م ا الواو الواو الذي قبلها س ا بل ع ا ب بل من حروف العطف بل فتقول نجحت خوله بل هاله بل ة خولة بل الإضراب الإضراب التي تفيد تماما نجحت ماذا من أو هالة إ ذ ا ا ل ه ا ل ة هي ا ل ت ي نجحت وليس ت خ و ل هذا ه ن الذي ن ج ل ت الخول ف إ ذ ا قلنا نجحت الخول هذا هو ا ل ذ ب ن ا ا ل ن ج ا ح عن خ و ل وجعلناه لهذا وكذلك نقول ما ن ج ح س ع ي د بل خ ا ل د بل خ ا ل د إ ذ ا ن بل ت ف ي د ا ل إ د ر ا ب كذلك من حروف ا ل ع ط ف لا ت ق و ل نجح خ ا ل د لا محمد نجح خالد لا محمد تاسعا لكن لا لكن عفوا لكن في الحروف العصف أ ي ض ا لكن فنقول فيها ما استقام الرجل لكن ا ل م ر أ ة لكن ا ل م ر أ ة لكن ا ل م ر أ ة نعم ف ا ل م ا ا ت يجب أ ن تكون م ف و ع ه لان لكن ج ع ل ت تابعه للرجل في ا ل إ ع ر ا ب لا تكون لكن حرف عطف الا ب ث ث ة شروط نعم إلا ب ث ل ا ث ة شروط أ ن يسبقها نفي أ و نهي م ا ألا الوعظ يسبقها أ نار يكون معطوف ب ه م ف د ا أ ن يكون المعطوف بها مفردا ً هذه الشروط ا ل ث ل ا ث ة هي التي تخول لكن أن ت ك و ن حرف ان تكون حرف عطف عاشرا حتى حتى حتى من حروف العطف حتى فتقول فيها استقام الناس حتى النساء, حتى النساء, استقام الناس حتى النساء جيد لا تكون حتى عاطفه الا ب ث ل ا ث ة شروط أ ن يكون المعطوف بها بعضا من الذي قبله أن يكون غاليا ما قبله في الشرف او الخسه ا ظاهرا لهذا قال المؤلف رحمه الله المراضع المراضع رحمه في بعض وحتى في وحتى وحتى بعض بعض معنى أ ن حتى لا تكون ع ا ط ف ة دائما و إ ن م ا تكون ع ا ط ف ة بعد المواضع فقط ل أ ن ه ا تكون حافه شهر كما في قوله تعالى حتى مطلع الفجر, حتى مطلع الفجر. وتكون كما في قول حتى ماء أشك... حتى ماء أشكره. وتكون حتى كما أشكره كذلك حافجر حاف الشاعر ماء عاطف في دجلة وحف جو وحف ابتدا أ ك ل ت ا ل س م ك ة حتى, حتى راسها هناك من السمك ما ي أ ك ل ر أ س ه سوى سمك السردين هذا لا ي أ ك ل ر أ س ه <تصفيق> نعم طيب ف إ ذ ا قلنا أ ك ل ت ا ل س م ك ة حتى ر أ س ه ا حتى ر أ س ه ا فهي حفظت لكن إ ذ ا قلت اكلت ا ل س م ك ة حتى ر أ س ه ا فهي حرف ف قلت ه ي حفو ت د ا ء جيد ما حكم, حروف العطف؟ ما حكم حروف العطف يقول المؤلف رحمه الله ف إ ن عطفت بها على مرفوع رفعت أ و على منصوب نصبت أ و على مخفوض خفضت أ و على مجزوم جزمته نعم. نعم نقول للشيخ إ ح ان الله هل لك أ تعطينا ه ا م ث ل ة فيقول قام زيد وعمر ر أ ي ت زيدا وعمان مرات بزيد وعمان زيد لم يقم ولم يقعد زيد لم أو ت ق و ل أ ل ق ى محمد كلمه فلم ي ل ح م أ و يتلاتم إذن فهذه ا ل أ م ث ل ة التي روى الشيخ رحمه الله ب ا ل ن س ب ة لي حكم حروفه العطفي ويأتي التابع الثالث التوكيد ونرجع الكلام عليه وهو ونرجع الحصة المقبلة سائرين أن ن ي و ف ق الله وإياكم جميعا م ا ويرضاه يحبه و ن س أ عز ا يوفقنا وإياكم القرآن السنة ل لخدمة لغة ولغة ى أن من بارك الله فيكم على متابعتكم ومشاركتكم ومنكم وتقبل الله من ومنكم. إن أصبنا فمن الله الله على أصبنا وجل و إ ن وإن أ خ ط أ ن ا فمن أ ن ف س ن ا ومن الشيطان و ن س أ ل الله تعالى أ ن يخطئ انا اذا ت تسأل حتى عن عن حتى نعم إ حتى أ ع ي د إ ن شاء الله لا تكون حتى ع ا ط ف ة إ ل ا ب ث ل ا ث ة شروط أ ن يكون المعطوف بها بعضا من الذي قبله أن يكون المعطوف بها لما قبله في الشرف أو الخصة أن يكون يكون غاية في المعطوف المعطوف بها لما الشرف الخصة بها ظاهرا قبله أ ن يكون المعطوف بها ظاهرا نعم هذه الشروط ا ل ث ل ا ث ة التي تتعلق بها حتى فتقبل الله منكم وجزاكم الله جزاء. فيكم اللهم صلى الله عليه محمد على إبراهيم إبراهيم. مجيد بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى إ ل ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أ ش ه د ان لا اله الا انت استغفرك واتوب إن أ ي إلى ل ا أ اليك ت ع ه ا ف و بارك الله فيكم جميعا و شكرا لكم ل ل ه واستاذنكم أ ان شاء الله تعالى ا ل س ل ا م عليكم ورحمه الله وبركاته